وهو القاهر فوق ع ب ا د فليس فوق العباد قاهر إ ل ا الله وليس للعباد عظيم يعظمونه أ و كبير يكبرونه غير الله جل جلاله فالكل مربوب والكل عبد والكل فقير و م خ ل و ب ضعيف يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء الى الله والله هو الغني العميد إ ن ي ج ا يذهبهم ويهدي بخلق جديد وما ذلك على الله بعثيث